أو كسيوات يخدهم في نادكت، ورب العالم مزجيني دتة، وبشتابي عم بيسعى شو رب العالمين؟ وأبر ربعاميت قال الجرعة فشتاب وما يجوتين، المسلمين كل مجرمين، خلاهم جوار ملبد بسلمان مجرم، دوكي أكبر مجرم أم نجعو الذين آمنوا وعملوا صالحاتك المفسدين في الأرض رب العالم يجد أن يكون أو كسئ إيمانة لأنه عمل صالحك فساد وخرابيتك وخرابيرنا في عدد بلغتك إجأة رجل رب أفا من حق عليه كلمة العذاب يعني أفا أؤمن في عبادته خذبتن إبكت وهم غبي فجر إهتباه ورب العالميني وهل أخفناك وقال بتي حقه عراس عملي في وكي وكاسينيا حق عليه كلمة العذاب أوه أخفنا رب ك كدفانة عذاب دات ودبة النار الجحنمي دات كملوفت مشرك ومروفت خراب وكي يكتلين قد له رب العالمين ناف عذاب ونخوشي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل سر وضوب ودحم وطبقات اوه للجحنمي أو ملوفي الديش وعبادة خذكري ناف أفأ أنت تنقذ من في النار؟ يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تنقذ من في النار. يعني تنشي كسي كعبد عالمي ها في تقرأ جهنم إذا تشرب كي تخلص كي يبين يدري. أو كسي عبد عالمي أخفنا عذاب سروادة. واجبك وحقك أخفنا عذاب سروك. هذا عند هذه حتى عاد كير دابن جهنم دابن. قد بيت بيانبيا محمد صلى الله عليه وسلم خودش نشي بنده في استفامه معناه چي يعني نفيه يعني لا تستطيع ان تنقذ من في النار تناشي ويكس خلاص كي اوه 9 اوغري جهنم ما دام بيانبيا محمد الله عليه وسلم خدي بوته بيانبيا الله عليه هكمن اخفنا عذابه وعذاب اوغري جهنم سركي حق وواجبك كبشت النار جهنم وهتاهت دبيت يام محمد صلى الله عليه تناشي چكي تو نشی وی مروی خلاص کی؟ آغد رجح نمی تو نشی خلاص کی؟ یعنی یه بار پیغمبری دست علاشم دی پچی بیش تگو مروی کسی چو پچینابی؟ بلند خدا یه بیش تما یه نشامد داری بیش تما خوب پیغمبری سال الله سام پچینابید مروی کی ناف آغد رجح نمیده که رباعمی آخفنع عذاب سر داد و حاکر بدو و جبکر بیکا ول ناف جهنم دو بتهاتا خوب پیغمبرش پچینابی الله و علی و سلام خلاص کرد العذاب جهنمی. كي أمروكي خلاص قد <تصفيق> العذاب الجهنمي؟ كي دمروكي خلاص قد؟ رب العالمين سببه چه؟ سببه توحيده سببه توحيده، چوكه همو بحثي بهنده أفعالتنا همو بحثي بهنده اوهد فاعبدوا ما شئتم من دونه اوه عبادته غير رب العالمين كان ويكيد كان الشريك وواسطه اغلب جراءو هيفيوه كي خوشه؟ آليهت وصنمت وخدت وخدت وخدت وخدت ويواكرينه واسطه، ما يخوي في فلان كسي إلا فلان او قد دله هذا درجة قيمة مخلصه، هذا ما ده، جرب علمين البجيد، افمن حق عليه كلمة العذاب، هكياي كرب علمين حكر أخفنا عذاب جهنم سرك ربع عذاب جهنم سرك حكر يا واجب لي. الخديج بيشتاق يعمل صل الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لفأنت تنقذ من في النار خدتنا شيء ونال أجر الجنة بين جدك كل شيء هذا شيء والدي شيء يعني هر كسر جديد كسر بعشر نوبين منو في الأجر الجنة بيتدرى رب العالمين آخفناه عذابه وآخفناه أجر الجنة ما حمك الله سر حكر وسر حكر رب عالمیت بیشتره ی نشامده. بیشتر آیا همگو آغشی جهنمی خلاص کرد توحیده. بس آیا دلهمگو آغشی جهنمی خلاص کرد. بس رب عالمیتش پیچه بدهمگو آغشی جهنمی خلاص کرد. کسی پیچه نبیت. و رب عالمیت حکمی آخفر نعدابی سر مشروک همه دل آغشی جهنمی دارن و هت هت. چه کسی نواش نهت نهت داره. وقت ندار. جهنمی شفاعت بونه تکرند حرام کنید. چه اشته و و شاید بشه هم که حس کن، بشه ناف به حاشیه دادگاه شو کن. دیگه تا وحید هم که هابیت ایمان به خدا بتنامیم. هک ایک شرکت الله، ای وسلم. یاام شیخی خوش، یاام سیدی، یاام پولی، یاام ملاکتکی خدایت بشدم. ما دم مروی مروی شرکهای، کس نشید مروی مروین آگر جهنم میشه خلاص کرد. او مروی خلاص کرد. بسبب يجب ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون لكن الذين لانه ربهم ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون هناك سبب لانه يجب ان يكون وانا الدنيا ده تقوى خده يكري يعني خده تلسيان عبادت بوزبوية كري كسنا كريا شريك كسنا كريا واصلا ما بين اخوه رب العالمين التقوا ربهم يخل بدعا وقناحا وخرابيا دوايا باش هكا قناحا كشكر بزيه چي كري؟ زيه توبه كري بل دوام نبيا سر قناحا افانا افاكسانا چها الا لرب العالمين لهم غرف غرف جمعة مفردة وغرفة و غرفش بچنده وی وید ویجی آورد مال دههات یا چیکرند که بلنده ی بلنده وی مسایت راسف مال همه یعنی یه مسایت راسفی منطقه همه مرفتی دنیا دیگه خوشی از صحقه صحقه وادی آورد تا خوشه ات بی نی. امت بچنده غرفتون. عالمین خانی و وید بلنده ی خوشی چیکرند بو اهل بحشت بو مرفت منطقی نافکریده. نضب حشرة. لا هم غرف. هنا جدي بس غرفة ما هو بشيء قريب. وطبعا غرفة يعني نبى بس وذاك. يعني أو بنيات تشبان. هم ويا بلندفيد. تو جالج جرام رودي تشيت ونياد يببيني جياكى جياكى جالاكيا خوشا. ني هم ودار وبارا وهم وكانين وآفن ورازن وفاقي وباوشناء. نببيني جياكى بلند. ني أكى خانية كسر بري او خانی و نیا حتی تو چیا سر بی خانی وی مدت همه می‌بیند چه اته نیا دریت به خوش بیدو گلکو نیا اشتهای خوش مرور بید اگر بعایمیش بود اهلی به حاشیه جد وی حاضر کردیم لهم غرفون یعنی اوجت بلندن خوشان و خود چی سخت که ای را خواند خود چه تدابینی نیا گل خوشیه تدابینی و دیه هست خوشیک و گلکامازن کی خاله همو خانی نه بلندن و گلک لهم غرف من فوقها غرف ان أو ، هناك ان الناس يقولون ان هناك يقولون ديتين يعني يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون طبقات الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون وين وهموا إيه دوسو نية دو من فوقها غرف رب رب مبنية لنعود يا شان دلش جمارةنا ودي ياودي ونيا كرب العالمين هايكي بوشان شيكليا ودي حاسكنا عبدة رب العالمينيا ما بديتها هم ويا بوشنا هاتين الهاتين وابو كرين كي أبو كرين وفا رب العالميني أعددت لعباد يا ما لا عين راد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رب العالمين مش منحاز كريج وعبدة خير صالح عدد يعني من یا چهه کری؟ من یا بو حاضر کری؟ من یا بو چهه کری؟ و هنده بحشت کیا چه کری؟ و کیا درس کری؟ رب العالمين یا درس کری؟ بو ایمان دارو بو عبدالخوه صارح و اما دهیل هنده رب العالمين كيف عبدالخوته؟ هما او طريبتی كيف بهادنکا خاص و طريبتی های بو کی؟ بو ایمان دارو بر هندش بحشت بو چه کری؟ و پیغمبر صل الله علیه وسلم حديثه که ده إن في الجنة <سؤال> لغرفا إن في الجنة <سؤال> غرفا بس الله سمجنا بحشد دار العالمين هند خانية شاكلين جلك تحوش بلندن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها بجد تجور دبي تدر في في خسر في خانية شاكلين دبيني وطبعا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا ده إللي تكومي ردني اینها همه کامیارانه و شاشهانه را دخواهت ات چکای حتی تو نو خانیدabi و تو در وی خانی هم میبینی هم ربعمی و به حشردانه توی جور دا و تو در وی خانی در وی قصرخو هم میبینی و باطن و عامل ظاهریه و تو جوریج بی درج بی تو جور دا هم میبینی یعنی وقتی در و تو صحک نوف ده هميت بنيته هو هما رب العالمين وني أبغى خصائصه الطيبة تشنها ني أبغى بس الله عليه وسلم بيجيت أعدها الله الرواة دي حديث دي تاتين بسير الله عليه وسلم موتين لمن يا رسول الله وتعرف عرف أبو كنة أفخاني تقولي خوش أبغى تيجور إنه قد الله لمن أطعم الطعامه قد أفعلها ربعا عميل بواقع سؤال دوني أبي قالك خال ندنا فقيرة خال ندنا وألان الكلامة يعني تشي ألان الكلامة؟ أخذ نخف أخذ ندبي النرم بن أخذ نراكو بزمار أو فيجو أفشت نربي أخذ النرم بيت أخذ نخوش بيت وتابع الصيامة وقالك روجية بقريت طبعاً تابع الصيام يعني قالك روجيت مستحب بقريت وصلى والناس نيام ورواته رواية وصلى بالليل والناس نيام و وقت خلق همو او رابط شبكت هم شعف نواجهات يقول تراب العالمين اما بووا بكسانه يدونان او غرفه او بحشته بووا نوعه بكسانه يتاتينا دانان او عبادتك جلسه نشه؟ امزحمة دينه نشه و مازن كسبه نعمد او همو وییه دیپیچی بدونی وای باهت و نبکت و دیش دیپیچی بدونیه که مستحق وای قصرانه وای عارفانه نبکت بهتر برام میبود، اهلی به حاشیه حاضر کنیم. وی آطعام آطعام ومردی دیپیچی بدونیه خوار نمیده داخلی، آخفنی خبر ندارم و راحت کد ومردی برای هندی بشه دو نیا روزی امید مردی دیپیچی بدونیه روزی سنت برای بگردید، هندی مردی دیپیچی بدونی ودی دیپیچی نمردی ومردی دو نیا شه نمیشه اشندی دیپیچی بدونی کد كنش رقعاتها ديكات، نأسية رقعاتها ديكات، بتر ديكات، كيم تر ديكات، هر اي كلفة نبيت من يمروك بكات إن شاء الله دي رب عالمين فاكسونا بطناف في بحشتها لهم غرف من فوقها غرف مبنيت هذا السبب هو رب العالمين دي فاكسونا، وخوشنا دي تفاكسونا اتقوا ربهم، يخبارستي يخبارستي الشركة، يخبارستي القناحة، وحتى القناح كي نزي تواكري تجي من تحتها هالأنهار و... يعني اتبن فا قصرانا والنوف تنشفا خانية ورا وبن خانية ورا تشتجن ربارتشن و في... تقاوه اتدار برامينا يا تيكا ربارتشنة نعم كتشانتشنة و اما سورة محمد و ما يا تي نعم شيلينا.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 عمول بن خانية دوارا بن نافراز دوارا كن وما بس جاء بس هو شقادياء وعد الله هذا وعد خدينه في إيمان خدينه ده كده عبد الخير متقي إيه عبادة خدينا كن لا يخلف الله الميعاد رب العالمين شجر أو عددات وهمو وحمو وعد الخدي بجيت كات هردك وعد الخدينا هو أولي كتي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 نشست وانل آبی جهنم می‌بیند داری. ما دام مشکوک و گافره. اویا گویی اوه عبادتی با خودش دنبه کد و اهل توحید دید و خوبان زیتال شرک بناها و خرابیا و عمل صلح کد. اوناش دناف خوشی داره، دناف بلند، دناف به حاشیه دارن و ریبال داره چن هر دویش او دید چن. وعده اللهی. اما عامل اوه وعده خودش ندايند. جا هنگ ونی بخو ويلغي او اوبيدباك بحشت داو تبته نافوشي دا ني اوي عقل او كسبهو الرئه جهنم اللي بيدو باشو من جهنم بيدو اقرن المد لهم من فوق انظر من النار ومن تحت انظلال مش من اماليات امر عالم وعديد خدنا لا يخلف الله الميعاد طبعا مين وعد القوت شجره لونا بيته وهم وعدتكو جليجيت ودبزاني شونيي افو خدنا چجورا نبی نوروی پسالمان شک که ویدادلمدها برنبری واوع دانه و چجورا می‌روفن آبی دنیا شیطان مروی سراید. آو هندک وعده چه بخواد بجید وعده دروب داتمه یه بیدلی و بس وسوسه بید سر دلمه. همچین شیطانی باور کن و وعده خدا چلب کن. دیان وعده خدا خلبدین لع و باوری پنهینی. چون که آو کس رابی شرکت همه دیش ایتالیجی، چنگی شیطانه وای، چطور نبردی لی جوان که دوشینگر بسته که وای شال خوش، شود خوشیت رو ببینیم. ونیا که روانش ونیا جی خویه های روانش ونیا رونااییه بلند بیته، آبش حوالا خالقیت هنو، آبش صنگر عادی داو. وای اقفناند به اما اقفند که باور نداد. اقفند خدا وعده خدا باور نگه. وعده اللهی نه یکی فر الله میاد. منوی بسیمانتی بیا باوری ب وعده وعند خودش اوه يه شركي بكتد ديشتا ناف جهنمي ده حتى حتى حتى حتى حتى بكتده وكس نشد بشفاعت بكتد و بنتدري يه ايمان بخودش تنبينید ديشتا ناف بحشت و ناف خوشيه ده حتى حتى ابش رب العالمين يقولي ونیا نهات ندال ونخ لازمين ونمرن ناف بحشت ده نیا همو خوشيه وهمو ناف نعمته ده بشتا ناف العالمين وان بحثي به هنده كي ده هندك دليل اعينید سر ده كا رب العالمين پیچه لبی همو شوق پیچه لبن و سرحن ده كا أي رب العالمين مساقه ده بشتمرنه بحسابه ده گل مكت ایک الواد ده لکر رب العالمين قرآن ده قلق جرعب ده محمد وسلم ان الله انزل من السماء ایمان رب العالمين بلنگو آفل عثمانات انتخاله مباران فسلكه ينابيع في فِي الْأَغْضِي اشت نگه اف آفا وقتا عثمان ها تخاره و ها تا عردیده اشتر ناف عردیده و ناف عردیش داره با عامی بومدوه آفا چه خراب بید او نیا تو دولکه که آفا مال خزند کرد مدکی ده چه لبید؟ او نیا ده چه هم بدل بیان رنگو کرمه کی کیفیت یہ خرابی ہم رہا ہم نیا افندے همه چیز کے همه دین دنیا خزانہ کرنے کا فکر دا ناف عرضی دا وہ بیندی ونیا شرکت اس بیندی وکی ما ونیا وہاں دم مواد کر دا ونیا بلا مادن زاچے اشیاء الفاوق لبنفسجیہ ونیا زنچے دے باز چنے باز دا وکہ خرم نبی باز دا وکہ طو نوے و بینوے و نیا فوائد دیتی رابعه این آواز و متشهد در خزم تناف کیرجده، ناف عرددیه. فصل که وو یانابیعه فل آبی پشینی فی آواز و متن داره. يعني جمع مفاد وی یانبوعه. یانبوعش واقعی کانیا، مکی ناف او آواز ال کانیا او خلق بخو خود فایده ایلید بینید جا چه و خواب وخار نبید، باکش با پاکش کر نبید، و آف دراشتی بید فسالله او همو ینابیعن همو او سروکانیت آوه نبید او جد هاد ندار آوه نبید دیده فیما یو خریجو به این زرعن، پشت اینگرم به عالمین و آوه به بوما این تا سبب و آوه بوما چشت این تا دارید، چشت این زراعتي شینیاتی ایک بار در دی تخاریمونی آف د خزنہ مدناخ علی دا و پشت خزنه شربا وقت خزنش کرد متین تے درے قفل نکری عاد و میجین دشتا اخوانی و چنایتیش نایتا درے الاتی ہم چپ گاین ہم رابین بخو بیرال لدین نہ رابعیم خوب متین تدری کجا رہشم رو وچ چت کن و مش بیرال و دست نداره و ایکل فائدے دی باران رابعالمین بجید ام د زراعة شين كين وجياع شين كين وشتي كاسك شين كين مختلف الأنوان هو جلك لونتهين لهاي كاسك ويجلك طوخة لهاي فابية لهاي زلة لهاي أنواع أشكاله أو خضروات وشتي شينات ونья لهاي صورة وكيف راق جلك نوعات أربع مئة بمربي اللونات واتين تدرى ثم يهيجو بس لينجفا شينات يبقى كاسكات يضع ألوانه بجيش لها يهيجو آه حشکبو، یه و دست پیکر و یه کاسکوتیا وایچو و یه فشکبو فتراه و مصفراً وقتی دست حشکوتیا کدش لهید لونویی زار بید. به هم دیگر کم بسکن و وقتی باران لذیمترن که وقتی بهاره یه و یه وقتی گیاهشین بید، دنیا همچرخه، هموکسبید. فش دی مو دقیه و گرم زور بو دکش يا ده حشر ثم يجعله حطاما باش تنجي أف يعني, والي والي والي عندنا. يعني رب ولي إن في ذلك يا رب العالمين في ذلك و عبرات ها به اونگو لگو الالبابی، بخدان عقل ها هموری بخدان عقل بید، او در بخو عبرات ها به گرید یعنی اما مثالا دنیا های دنیا ها وکی و باران اواتیت در باران اکات، آف در اشتب ناف، آل دیده، در گیاشین بید، در جوان بید، در کسل بید جوانه، اشتی مندگی که امده چلی هیت؟ دي زر بيت، دي حشق بيت، مش تيكي مدكي دي نامنيت و دي تشيد يعني هر ايكل مشغل عباري مش دنيا الشيار بنوغو سرينه بد ونيا وايه عوولي وقت ملوفتت، ونيا او تحيله، طازه، ونيا قشتيا، خوشيه دنيا ايدا ونيا قلق شهد كت دنيا قلق بيس جاوري بي جوان بيت، برد لوي بي شرين بيت، بس ناوغو دنيا والتب كتوكي بيلي خود پی نی دینی خود پی نی ذکر ربه عالمی نی پی نی عبادت ربه عالمی نه که نه کی نه و دنیا متأکد نکنم می‌دانم کیه مدنیا کدش نه دی چی نمی‌دیم نه کس کتی کدش چی نمی‌دیم جهنم روی دی چی نمی‌دیم کوچه روی دی چی نمی‌دیم و مرد کوپا شی نه چیه وا کسایی عمل کرده نه وقتی سر حال مرنی و آن نزیک مرنیه. و نیا بیشتر بیشتر تا چه خوشی دیتی جان آخودا؟ تا چه آوکریا و نیا تا چه دیتی دنیا؟ داری چی بایسته تا؟ آنلب جان آخو فنا دو بیشتر می‌چه خوشی ندیتیا. و نیا ما کمدکی گله کم همه تیپار بو. آنلب جیان آخو مبن خوشی واقابری. آنلب نزدیکیم واقابری. بو یه دنیا عرویه. طبیعت دنیا و ما حیات دنیا. اینلا نخود دنیا جای نه دنیا متا متا یعنی مدتی گلهایی که می‌ده خوشی بیه و دخلاقمیده چیت و مرینامیده باغ همه میده چیت صبح دم ری آو مال تباید آو خانه تباید آو سوار تباید قطعه عادی تباید آو قسمت آو زیروزیف آو هندم روی و نیم حلقه بر مروی را بنا و مجسم روی آن را بنا و آب مروی تباید آوی نبخو شکن همه میدشن همه میدن چه مربی نامید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 وينظر أمامه فلا يرى إلا النار ساكرة بشيء خوش، ما بني؟ بس ما بني يعني قل مروفية عملية مروفية وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه هم مروفية؟ ما عملية؟ نحن بحث قائبات قلت بحث قائبات كيف يجعل مروفية؟ لأنه مروف اهتمامي ونحن نحن يا في عمليه عبادات رب العالمين اللي تعملي صالح هما في قال منيهات و بدي في سر يا اخي ديونج دي مروفي تحت اسفل السافلين هاي دي بتاع منيا دي بتا. اعلى العليين جهه ما بالانتريه في عمليه باجبو ومروفي عبادات رب العالمينك الجهات رب العالمين هنا ديتوجت الدنيا اوف دي هيدا و پشتنگی ده عدشیم بیتو، پشتنگی ده زر نامینید دنیا شوی اشیار بند دنیا بسرینه بد وقتی که دنیا لالیمود گلک هاشریم بیتو پس پشتنگی یا که ما تو نامینید نامید اف دنیا ول حموقات هم یا خود بید کن اوندک مفسر آشه بودیم اما مثال کربعانمین بمعینه بو وحی او خودل عثمان اینا خاله او وحی او عالمین عثمان اینا خاله كبوبي عن بليس الله عليه وسلم قرآننا آخره والسنة لنا آخره هالك سام رابد يسركوب في بلنكت وفي في وحيه وكي في عدياء في أوقاتها شو أخواني بستيني كذي بدل بينكاني وريبار ونيه أوبية كاسقاتي هم وشيا؟ شو كاسقاتي بده؟ كاني بده؟ ريبار ده بده؟ هم وشيا؟ هم فويدة ونيه فایده دلی ببینید، ریباری فایده دهید ایتن او کانی بنده فایده دهید ایتن خزان هر چیه هر فایده همه بو فایده یعنی او کسی فش قبیل کرد دین خود او دین ربعامین عثمان این آخره و او حی ربعامین این آخره و به آمریس عاصم همو دو بیته چی اخمر بگه همو دو فایده و همو خیر و باشی دبوهی نبیسین و خیر بداسوایی و او کسی یا او یه فرانزی نبید ودي وأحيانًا شيء، دي قرآنًا شيء، دي سنة يناجي, الله عليه سلام. وذي ثم يهيج فتراه مصفرًا. ونيا بالكى هيا وني هو خوب على أساس هي حقيقة. ونيا دليل الدنيا فيسبوك. ونيا وني هو رب وني من Who says this to you? He says you intestate and you go to heaven. Why you say something? Something stuffs to me? Maybe from the Wolves 你が採り inappropriateаете and building up your family with people this not only does nothing of your mind And the Lord you will not think about yourself Why am I going to die a good story? What وقال جهنم يا مقعودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم فاعمد ابن هذه جهنم هو من جهنم ببه داخل وش كان الرساله العربيه بدي ان في ذلك لا ذكرى لقلل الباب كان بخو فائده ومثاله او هنا او ورق كما يمثبه كيفية سيئة اي؟ هناك إِهّ لعّقل في ذهر يفهم مرنا comَن وضويا من الصينةua gamma di teoría salvato it, ccadd. that ist.vn s M Tuh what Blair wa to tell you. l builds withness.kada B sh马at. exness. جمener Ba Today Wa because of يعني Gospel..qlna يعني statistics request requires her review on Blu Qamaratiya allows if you can for thepha koj و نیا بو مگویی مرغ و بسرما چجورا نه بیشلبه. آه دو جور دست. آه دو جور دست او کرده کنه گذاشته کرد کنه گذاشته دیپش کیته پیدا. جگانی جگانی تو لحوم کده فیلده. یه توی می نیا. و نیا اب به ایتی بیشلبه تی. کفته ات خلاتیه تی و تو خیبراتیه لوارگی. اون عواقلیه عیبراتیه لوارگی دوایی می نکه. یه اون تو کفته ات خلاتیه داد. تدید و نیا تو فه شوله تیش گناه و خرابه و جگانی نه بیشک گذا. نوبة ويشود الكائبة بس أمر في فايدة عفرات بخلوة شدنا والدن أمر في خلوة عقل ويد وصلى الله وسلم على خير حلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين